بالإقرار الإنسان على نفسه بالضناء من أجل قصيره بالحج جاء من أجل فضيحة لنفسه فالإنسان يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل أن يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام عند الإمام نائم من أجل يقام الحج عليه الناس فهذا صابت من نفسه وهو من الاسم غير الاسم غير المعاطين لان رسول عليه الصلاة والسلام قال كنت في معاطن إلا المجادرون قال من المجادرون قال الذي يفعل الدم ثم يفكره الله عليه ويفكره حزده يفكر به الناس يتحدث في الثنى اختخاراً وعياد الثنان يقول إنه ساقر إلى البلد الفلاني إلى البلد الفلاني وفجر وقعر وزن بعض بعضة نساء ومعش بذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يفتخر بين هذا وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالثنى مكتبى حالي أنه استحل الثنى وعياد الثنان ويوجد بعض الناس أن هذا هو حيال في الإعطاء بعض هؤلاء المركة الفسطة الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل آلهم يوجد من يتبجأ بهذا الأمر إذا سأقر إلى من حروف في الفسط والمجوز مثل بانكوك وغيرها من البلاد الخبيثة التي كلها لنا ولواء وغير ذلك رجع الى افطابي يتبجى احتياته. هذا كما قلت يجب ان يستثاب في انتابه ويشأخذه. لان من من استحلت خناء غيره من المحرمات الواجعة المجمع عليها فانه يقفض. اذا